أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلكم سقاية الحال المسجد الحرام كمن آمن في الله كمن آمن في الله وعني يرى هذا في سفير tub fi sabil la ni Nail Allah Allah. Yo ban şin qulun təqdim. Allah Allah. Boydan a <laughs> هم <تصفيق> الظالمون وَأَذِنَ لَكُمْ مُوَارِثُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ قَدْ يا من كسدك يا كينو <تصفيق> تنبونك <تصفيق> اَخْيَرَ <تصفيق> رَسُولُكَ <تصفيق> <تصفيق> فَتَرَبَّصَ كُمُ الله قُمْ فَلَمْ تَجِعْنِ كُمْ شَ فلَ تبعَ قم شيء وَ غاقت تلَ قمولأَبُ بِماقُوب سَُّ لي سكينته على رسوله qa من بعد ذلك على سوف لا يقرب المسجد الحرام بعدا ثم معيل الدفنس و They <laughs> لا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ وَلَا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يديهم وهم صاغرون قَالَتِ الَّذِينَ يَدْعُونَ زَيْدَ بَنِي اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ ذلك قولهم بأفواجهم يضاهئون قول الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْل خاتلهم الله أَنَّا يُؤْفَكُونَ وقان دو اخ بارقم ومبانا قوم او بابن من دون الله وان المسيح ابن رحانه عما يشركون دَعْ مَا فِي يَدِكَ إِنَّهُ يُتِمُّ سَالًا رَسُولُكِ الْهُدَى وَعِذِينِي حَقِيلٌ وَإِرَاكٌ عَلَى الَّذِينَ كُنْ لِيَ ابْهِرَكٌ سُدَاقٌ قُومٌ لَنَا قُومٌ